كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي يقولون إلا كذبا. فَلَعَلَكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا مِن يُؤْمِنُ بِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا, فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه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 ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم وهم رقود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 وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراا ظاهرا ولا تستفتيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعله ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ربي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 ما لهم من دونه مُؤلِّمٌ من وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أحداً وَاتَلُوا مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجود بئس الشراب وساء مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراض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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل من كما له وولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنة ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا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 2 We told them when they paid attention, وَإِذْ we made it to them jogo. 3 And when أَوْ said to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 سأنبئك بتاويل لما لم تستطع عليه صبرا ان السفينه فكانت لماساكين يعملون في البحر فاردت ان وَكَانَ وكان وراءهم ملك ياخذ كل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 وَأَمَّا the فَكَانَ was charged against Вас in the Schools called by citizens, and the behaviours were underlying them.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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء ثم أتما عسباء حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء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 فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ وَلَا يُشْرِكْ alive رَبِّهِ also اللَّهُ